يا اينا على موقع مارغنات دوت كوم ما قول الامر الا اجبر جدها ولا تتوسل حد كيمو دي في لو بدش تفصل لو ما معك شبل الحياة فلوش روا ونسأل قنا حس حب ما جوش وقت الشد كل راس إلا أحب ما ضروش كل حبيب من واحد وما ضروش يبقى خلاص ما في سباق حب اللي يحبك أقدر أكبر اللي أقدرك سوى اللي منك يا ممنوع وار ما شلشا عنك والعمر حيو مع الضرار روس عمل بيحبك من جوا بكرها قمي الحياة إلي الجنة و أرضها هل بي أنا بلقى حاجة تانية بحضنها. لما قول الآن ملاش فيها رجالها ولا تشوى الدنيا حاجة في يوردها <تضح> <تضح> فهم لا شانطه ساد علي في وعم البلا عن انت العش الغالية انت حياتي ودنيتي انت, أنت حاجة تانية انت حبيبتي وصحبتي فهبتك ايدك مدونية ما انت عليها جنتي خطفت نعنيها في سنة بقيت يا بيت حتتي نجي ركز لك يا فرديتي انت اللي سكي دي لو حد زولك كل وقت اشقوا بمطويتي احنا سد بيت لو كنت احوي كان زماني عندي لكني كنت عبيت أي حاجه فدا يا دغوه الدنيا تهاب التخبيط وبقت Nasa general sabi ng joke na dalmasbon, ayun shams na batal, marami yas milyar